خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأمعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جبال حين تريحون وحين تسرحون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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَ مِدَّ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلٌ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجِمِهِمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرب أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن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 قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقف فخر عليهم مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 كَانَ وِظَاعَ لِمِ انْ تُسْهِمْ فَالْقَوْسَ سَلَمْ فَالْقَوْسَ سَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ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 فذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتربوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة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 فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْضُرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَلَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ويَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ من مَأْسُؤٌ إِنْ أُبَشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنات لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كل من كل ثمار تفسلك سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لا للقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوثّقكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 وضرب الله مثلا رجلاين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى ورحمة, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِظُكُمْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَوَاعُدُوا الْأِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَوَاعُدُوا الْأِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدران فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها يأتها رزقها ردا من كل مكانها فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبو فكذبو فأخذهم العذاب وهم ظالمون.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 ثُمَّ أوحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبِتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيقهم مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون